「ひょうずなわ」「ひょうずなわ」「ひょうずなわ」「ひょうずなわ」「ひょうずなわ」「ひょうずなわ」「ひょうずなわ」「ひょうずなわ」「ひんずなわ」「ひんずなわ」 لحديث ي و ا موسوعه القرآن النابلسي ليس ر ا للعلوم ن رسالیت الاسلاميه ل ه ربا 「ありがとうございました」 وان تهلل تشرقوا في الكائنات ب ه ذ ى الايمان والنهج الرسيم ونسيتم في غلام الحادثه قيمه الصحراء ف العيش الغريب كل شعب قام يدمي نغمه وقرا بنيانكم منفتنا في قديم ز ا ر كنتم امه لا تنسي كيف صرتم امما كل شعب رامزا يهوه و أ ر ا ه ن ا ن ك م قديما في قديم ز ا ر كنتم امه لا تنسي كيف صرتم امما امه الصحراء شعب القلوب يا ربنا الله و ا لكم ربنا الله ليس غير الله ا ربا ا للعباد ليس ل ا كل من هم بناتيته فهو اولى ناتفه للقناه لن يرى في الدهر قوميته 「ふくよ في عصركم واستبقوا طالما كنتم لكلمه بشر」「こんにちは」 「感謝してくれました」<音楽>